ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نفع وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكر افتراه وأهانه عليه قوم آخرون فقد جاء زيورا وقالوا اشاطير الاولين اكتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض كان غفور الرحيم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا لا إليه ملك لولا لا أُنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون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 وَيَجْعَلُ عَنكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدْنَا مَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَهِيراً إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ اسْتَمَعُوا لَهَا تَغَيُّراً وَزَفِيراً وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثبورا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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلٌّ أَمْ عِبَادُ الْهَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يغلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إذا هم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أن تصبرون وكان ربكم بصيراً فقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا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 كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتينا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا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 الرحمن فاسال به خبيرا وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ان نسجد لما تأمرنا نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرًا منيرًا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 والذين لا يدعون مع الله إلى آخره وَلَا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِمُ هَانَا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك, فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله أفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا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 فقد كذبتم فسوف يكون نزاما